أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم If you are a farmer, you will be a farmer, وعظ عليم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم What? What? يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولا ولا تكرهوا فتياتهم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ فإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كَرَاهِهِ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وَلَا Uh oh, شاك في المصباح المصباح في زجاجة <تصفيق> الزجاجة الزجاجة كان زيتون لا شرطي ولا نورٌ عَلَى النور يهدي الله للنور مستلوله دمش شاكر فيها مصباح المصباح في الزجاج Ya Ya Ya Ya Allah. She told us لفضيله الدكتور محمد رجال رجال رجال رجال لاتله Yeah. Mm -hmm.